بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في قاعدات حجيات خبر ذي اليد عما تحت يده، وذكرنا أن هناك عدة وجوه لإثبات أن القاعدة عقلائية أو شرعية. الوجه الأول ما مضى نقله عن المحقق الهمداني قدس سره من أن حجية خبر ذلياد من مصاديق قاعدة عقلائيه وهي من ملك شيئا ملك الإقرار به وذكرنا ان السيد الشهيد قدس سره اشكل على ذلك بان قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به ما هي الا توسعه لقاعده الاقرار وأن الفرق بين قاعدة الإقرار وقاعدة حجيه خبر ذلياد فرق جوهري لأن حجية خبر ذلياد من باب الكاشفيه والحكائيه بينما حجية قاعدة الإقرار لنكته موضوعية وهي إلزام الإنسان بما ألزم به نفسه فكيف تكون القاعدة الأولى من مصاديق الثانية مع تغايرهما من حيث المنشاء واستشهد على ذلك أي على أن الملاك في حجية قاعدة الإقرار نكتة نفسية موضوعية بما اتفق عليه الفقهاء من حجية الإقرارين المتناقضين كما لو اقر بالدار لزيدين ثم اقر بها لعمرين حيث افتوا بان المقر يضمن قيمه الدار لعمرين ولكن فيما ذكر ملاحظات ثلاث الملاحظه الاولى الظاهر من كلام المحقق الهمداني وغيره ممن تعرض لقاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به ان الملاك في صحتها ان الملاك في هذه القاعدة الانسداد النوعي نظير ما ذكره الفقهاء في مسألة العدة والطلاق بالنسبة للنساء كما ورد في الرواية العدة والطلاق الطلاق للنساء إذا ادعت صدقت فإذا ادعت المرأة أنها ذات عدة أو فرغت من العدة أو ادعت المرأة أنها مطلقة أو خلية فيؤخذ بكلامها مع غمض النظر عن وثاقتها وعدم العدة عفوا العدة والحيض اشتباه مني العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت فليس المدار على وثاقتها وإنما إخبارها بالعدة والحيض حجة بملاك الكاشفيه بلحاظ الانسداد النوعي أي أن مثل هذه الأمور ينسد العلم بها عادة إلا عن طريق المرآة فلأجل الإنسداد النوعي اعتبر إخبار المرآة بالعدة والحيط حجتان وبنفس هذه النكتة <تصفيق> بني على قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به حيث أن العلم بشؤون هذا المملوك وخصوصياته مما ينسد نوعان فلا طريقة للعلم به إلا عن طريق مالكه كان اخبار مالكه به شنو حجتان فليست النكته في قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به انها مجرد توسعه نظاميه لقاعده الاقرار بل النكته فيها الانسداد النوعي اي حيث ينسد العلم عاده بشؤون المملوك وتفاصيله ولا طريق له إلا إخبار مالكه كان إخبار مالكه بيشنو حجه ولأجل ذلك فإن الحيثية التي على إثرها اعتبرت قاعده من ملك شيئا ملك الإقرار به هي حيثية الكاشفية وليست حيثية نفسية موضوعية كم اي تعبيرات السيد الشهيد قدس سره الآن بعد ما كل شيء في الزمان ما حساب. من ملك شيئا ملك الاقرار بشان تعرفه من وين تعرفه من ملك شيئا ملك الاقرار من وين تعرف من غير طريقه من وين تشبه نفسه نحن قلنا باب الحيض والنساء ينسد العلم به نوعا الا عن طريق المراه من ملك شيئا ملك الاقرار ب ايضا اخبار هذا المملوك شخص شيء مملوك لشخص اخباره وتفاصيله لا تعرف نوعا الا من خلاله يعتبر بعد هذه المراه جاريه ومالك هيعرف متى تحيض ومتى لا تحيض ومتى يتعتد ومتى الاحتمال هذا كلام نوعان مو شخصان نوعان يعني عادتان خو. والملاحظه الثانيه انه ذكر قدسيه سره ان المناط في اعتبار قاعده الاقرار اي اقرار العقلاء على انفسهم جائز ان المناط في اعتبارها هو حيثيه نفسيه لاجهه كاشفيه والحال بان ما يراه المرتكز العقلائي ان كاشفية الإقرار عن الواقع أقوى من كاشفية غيره لأجل أن الاعتراف على النفس أقوى كشفا من الاعتراف على الغير ولأجل هذه الحيثية قدم الإقرار عند التعارض على البينة وعلى اليد لأقوائية كاشفيته من البينه واليد لا أن حيثية حجية الإقرار مجرد شنو حيثية نفسيه وهي إلزام الشخص بما التزم بل لأن اعترافه على نفسه أقوى كشفا عن الواقع مما لو اعترف عليه غيره أو أقر عليه غيره والملاحظة الثالثة في كلامه حيث أفاده أن الشاهد على أن حيثية حجيه الإقرار هي حيثية نفسية أن الفقهاء أجمعوا على شنو؟ حجيه الاقرارين المتعارضين فلولا الحيثيه النفسيه لما كان كلا الاقرارين حج مع انهما متعارضا ولكن لا بد من بيان هذا الامر كما ذكر في بحث القضاء وهو انه تاره يكون التعارض بين الاقرارين بالعراض وتارة يكون التعارض بينهما بالذات فإذا كان التعارض بالعراض كما لو أقر شخص أمام القاضي بإقرارين لكن علم القاضي أنه كاذب في أحدهما كما لو أقر بأنه قتل زيدان وأقر بأنه قتل بكران فالإقراران لا تعارض بينهما في حد ذاتهما إلا أن القاضي علم أن هذا لا يمكنه قتل شخصين في ساعة واحدة فأحد اقراريه كاذب لا محاله، ففي مثل هذا الفارض وهو ما إذا كانت تعارض بالعراض لا دليل على حجيه الاقرارين المتعارضين بل يسقط كلاهما عن الاماريه والحجيه واما اذا كان التعارض بين الاقرارين بالذات كما لو اقر بان الدار لزيدين ثم اقر بان نفس الدار لعمرين فهذان الإقراران تارة يكونان متقارنين زمانان وتارة يكونان مترتبين زمانان فإن كان متقارنين زمانان كما لو استطاع في آن واحد ان يقر, للدار يقر بالدار لزيد وزيد لعمرين او اقره بالدار لزيد واقر وكيله بان الدار لعمرين واقترن الاقرانان في شنو واقترن الاقراران في زمان واحد فهنا لا حجيه لكلا الاقرارين بل يتعارضان ويتساقطان واما اذا كان الاقراران مترتبين كما لو اقر بالدار لزيد في زمان ثم اقر بالدار لعمرو في زمان لاحق فهنا نعم يؤخذ بالاقرارين لكن لا لان الاقرارين المتعارضين حجه بل لان المدلول الالتزامي للإقرار الثاني إقرار على النفس بيان ذلك إذا أقر شخص بأن الدار لزيد أعطيت الدار لزيد بمقتضى إقراره إقرار العقلاء على أنفسهم جائز زي. فإذا أقر بأن نفس الدار شنو؟ لبكرين فهذا الاقرار من حيث مدلوله المطابقي ليس حجه لما لانه اقرار على الغير حيث ان الدار ثبتت لزيد فالاقرار بها لعمر اقرار على الغير وليس شنو على النفس فلا يكون الاقرار من جهه مدلوله المطابقي حجتان والمدلول الالتزامي لهذا الاقرار هو انه انني باقراري الاول ان الدار لزيد اتلفت الدار على عمر فالمدلول الالتزامي للاقرار الثاني اقرار على النفس بانه شنو اتلف الدار على عمر فيكون هذا المدلول الالتزامي حجتان لا من باب حجية اقرارين متعارضين بل لاندراج المدلول الالتزامي للاقرار الثاني في في عنوان الاقرار على النفس حيث انه باقراره الثاني يقول أنا أتلفت الدار على عمر بإقراري الأول فهو قد أقر على نفسه إذن لولا أن المدلول الالتزامي للإقرار الثاني إقرار على النفس لما كان شنوه حجتان فهو مصداق جديد لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فمن هذه الجهه يكون حجتان وإلا لولا هذه الجهة لسقط المدلول الالتزامي عن الحجية بسقوط المدلول المطابق عن الحجية حيث ان المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق وجودا وحجيه فاذا سقط المدلول المطابق عن حجيه سقط المدلول الالتزامي عن حجيه لكن لان هذا المدلول الالتزامي يعتبر اقرارا جديدا اخر على الناس فهو من مصاديق اقرار العقلاء على انفسهم جائز كان شنو كان حجة فأخذ به إذن لا يصح من السيد الشهيد أعلى الله مقامه الاستشهاد على أن ملاك حجية الإقرار الحيثية النفسية بقبول الفقهاء الإقرارين المتعارضين فإنهم لم يقبلوا الإقرارين المتعارضين لانهما إقراران متعارضان. بل لاندراج المدلول الالتزامي للإقرار الثاني تحت شنو؟ تحت عنوان أي اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولذلك لا يقبلون الإقرارين المتعارضين لو كان متعارضين بالعرب أو كان متعارضين بالذات ومتقارنين زمانان فالنتيجة أن ما أورده على المحقق الهمداني قدس سره في هذه الجهه غير تام وإن وان كنا لا نقبل هذا الملاك الذي طرحه المحقق الهمداني قدس سره كما سياتي بيانه المدول تحت القاعدة لو بتبع ما كيف شون إنه تحت القاعدة فليكن فليكن ما دام انما اعتبر حجه لا لانه مدلول الالتزام لا لانه مدلول التزام كما لو افترضنا ابتداءا هو قال لو افترضنا لو افترضنا شخصا ابتداءا قال انا اتلفت الدار على عمر باقراري الاول لو قال هكذا الم ناخذ به لكونه مصداقا من مصاديق اقرار العقلاء على انفسهم جائز كذلك اذن العقلاء يقولون <تصفيق> هذا ليس حكما فقهيا تعبديا هذا حكم عقلائي <تصفيق> العقلاء يقولون قول المقر الدار لعمرين بعد قوله الدار لزيدين هذا القول الدار لعمرين ينحل إلى خبرين خبر لا أثر له وهو ان الدار لامر خبر وهو انني اتلفت الدار على عمر باقراري الاول هذا يؤخذ به لا يؤخذ به لا يضر به هذا ليس بحجه لانه ليس اقرارا على الناس بل هو اقرار على الغير عدم قبوله لا لانه مذل المطابق عدم قبوله لانه اقرار على الغير وقبول الثاني لا لانه مذل الالتزام بل لانه اقرار على الناس <تصفيق> الكاشفية فحيثية الكاشفيه اصبحت محفوظه لما حيث ان هذا اشماله للمطلع وحيثيه الكاشفيه اصبحت محفوظه لان المدلول الالتزامي للاقرار الثاني لا يتعارض مع المدلول المطابق للاقرار الاول كي يدخلا في الاقرارين المتعارضين هذا بالنسبة ما ذكره المحقق الهمداني الوجه الثاني ما ذكره البعض من أن الملاك في حجية خبر ذي اليد أن شؤون ما تحت اليد من شؤون الملك ومقتضى المالكيه قبول إخبار المالك عن شؤون ملكه بيان ذلك لا شك أن المالك لو قال ما تحت يدي ما تحت يدي مثلا مباح لفلان أن يتصرف فيه أو ما تحت يدي وقفته على الجهة الفلانية أو ما تحت يدي حق وليس ملكا أو ما تحت يدي من باب الولاية لا من باب الملك فإنه يقبل إخباره في هذه الموارد كلها والسر في قبول إخباره ان شؤون الملك وتفاصيله بيد المالك فكما ان إخباره عن أصل الملك حجة إخباره عن تفاصيل الملك وشؤونه أيضا حجة فلو قال ما تحت يدي طاهر ما تحت يدي نجيس ما تحت يدي قبله ما تحت يدي ليس بقبله قبل منه أيضا لأنه من تفاصيل الملك، ولكن السيد الشهيد قدس سروه اعترض على ذلك بأن السر في حجية الخبر عن تفاصيل الملك ليس هو قبول خبر ذي اليد وإنما السر في حجية الخبر عن تفاصيل الملك انه من باب حجيه اليد نفسها او من باب حجيه الاقرار بيان ذلك ان مقتضى الاستيلاء الحسي او ما هو بحكمه على شيء اماريته شنو على الملكية بنظر المرتكز العقلائي وكذا مراتب الملكية من كون هذا المستولى عليه ملكان أو كون هذا المستولى عليه حقان كما لو ثبت له حق التحجير أو حق الاختصاص أو كون المستولى عليه محلا لولايه كما لو كان مالا للصغير وهو ولي عليه او كان مالا لو لل... كان وقفا وهو ولي عليه واشبه ذلك فان اليد يعني الاستيلاء الحسي اماره على السلطنه الاعتباريه بشعبها ومراتبها سواء كانت هذه السلطنه الاعتباريه من سنخ الملك او من سنخ الحق أو من سنخ الولاية ولذلك لو اعترف فقال ما تحت يدي ليس ملكا لي تثبت المرتبال أخرى من مراتب السلطنة الاعتبارية ويكونه مثلا حقا أو كونه وليا وهكذا إذن اليد مع غمض النظر عن إخبار ذي اليد نفس اليد إمارة على السلطنه الاعتبارية بتمام شعبها ومراتبها وتفاصيلها لا من باب حجية إخبار ذي اليد ولذلك حتى لو لم يخبر فإن يده إمارة على ذلك وبناء على هذا التحليل الذي ذكره يقال لو أن ذي اليد أقر بالمال لشخصين، فقال ما تحت يدي من دار أو ما تحت يدي من سيارتين هي ملك لزيد، فيقال قبل الإقرار كان لليد مدلولات ثلاثة، المدلول الأول إيجابيون. وهو أن السيارة له هذا قبل أن يقر والمدلول الثاني سلبيون وهو أن السيارة ليست لغير زيد والمدلول الثالث سلبيون وهي أن السيارة ليست لزيد فاليد لها خلالات ثلاث أن السيارة له أن السيارة ليست لغير زيد أن السيارة ليست لزيدين فإذا أقر وقال السيارة لزيدين فما الذي تغير في المداليل الثلاثة فنأتي للمدلول الأول حيث كان مدلول اليد أن السيارة له هذا المدلول ارتفع ولو لتعارض الاقرار مع اليد اليد اليد تقول السياره له اقراره يقول السياره ليست له ليست له فاذا ولو بمقتضى التعارض بين اليد وبين الاقرار المدلول الاول اليد ارتفع وهو ان السياره له له المدلول الثاني أن السيارة ليست لغير زيد هذا المدلول يبقى حجة إذ لا معارض له لأنه إنما أقر بالسيارة لزيد فعدم كون السيارة لغير زيد ما زال شنوه مدلولا صادقا إذا عدم كون السياره لغير زيد هذا المدلول باق على الحجيه اي دلاله اليد على هذا المدلول السلبي ما زال باقيا ونافذا اذ لا معارض له واما المدلول الثالث وهو ان السياره, لغ... أن السيارة ليست لزيد وهو قال السيارة الآن لزيد. لزيد فهذا المدلول شنو؟ انتفى بعد بالمعارضة بين اليد وبين الإقرار الإقرار يقول السيارة لزيد اليد تقول السيارة ليست لغير زيد فسقط هذا المدلول الثالث فظهر بهذا أن المدلول الثاني وهو ان السياره ليست لغير زيدين باق على الحجيه لا من باب حجيه خبر ذي اليد بل من باب بالكلمة. بالكلمة. من باب حجيه اليد في هذا المدلول زين واما كيف نثبت ان السياره لزيد وقد تعارض الاقرار مع هذا ما نحتاج إلى شنو؟ إثباته فإنه قد يقول قائل إنما, ثبتت أن إنما ثبت أن السيارة لزيدين من باب حجية إخبار ذي اليد فهذا دليل على أن خبر ذي اليد حجه فلولا حجية خبر ذي اليد لما ثبتت أن السيارة لزيدين يقول السيد الصدر في مقابل ذلك بأنه لا ثبوت كون السيارة لزيدين يمكن أن يرجع إلى وجوه ثلاثة أخرى غير حجيات خبر ذليد الوجه الأول أنه دعوان بلا معارض لما أما دعوة كون السيارة له فهي معارضة أما دعوة أن السيارة ليست لغير زيدين فهي أيضا دعوى بلا معارض أما دعوة أن السيارة شنو لزيدين يقول المعارض لها قد سقط لماذا؟ لأن المعارض لها أن السيارة لمن؟ له او ان السياره لغير زيد وهذا المعارض قد سقط اذ لم تقم حجه عليه بعد تعارض اليد مع الاقرار واما كون السياره لزيد فهي دعوى بلا معارض فلانها دعوى بلا, م... بلا معارض بلا معارض له حجه فقبلناها لانها دعوى بلا معارض له حجه لكن هذا الوجه كما ترى مجرد كون المضمون دعوا بلا معارض لا يثبته ولا يعينه جنو شرعان بل نحتاج إلى مثبتين انتقل إلى الوجه الذي بعده قال كون السيارة لزيدين مدلول التزامي لمجموع اليد والإقرار فإننا نعلم من الخارج ان السياره اما لذي إما اما لغير زيد اما لزيد اليد تنفي انها لغير زيد فباليد نقحنا شنو جزءا من المدلول هذه السياره ليست لغير زيد باليد وبالاقرار نفينا كونها لذي اليد حيث أنه بإقراره أن السيارة لزيدين انتفى كونها له فإذا انتفى هذان الأمران السيارة ليست لغير زيد باليد السيارة ليست لذي اليد بالإقرار تعين أن السيارة لزيدين فالمدلول الالتزامي لمجموع الإقرار واليد ثبوت أن السيارة لزيدين، فهذا ليس من باب حجية خبر ذي اليد، بل من باب شنو؟ أنه مدلول التزامي لمجموع الإقرار وال شنو؟ واليد كيف مرفوعه بالإقرار؟ مرفوعه بمقدار ما تعارضت مع الإقرار والمدلول الثاني لها لم ليس له معارض. انتفل بالاقرار ما تعارض من مدلولها لا جميع مداليلها يا شيخنا احب لو انا اقول اقراره مع مع كلم الثاني <تصفيق> <تصفيق> نعم مع المدلول لأنها كيف لأنه مع لأنها ليست لذائب. لا نريد عن نثبت المدلول الثالث نريد عن نثبت نقيضة وهي أنها لزيد وأنها ليست لزيد. ما مع شنو؟ معنى <تصفيق> الثالث. لا إله إلا الله. <تصفيق> الإقرار يقول أنها شنو لزيد، فكونها ليست لزيد. لماذا <تصفيق> أنت؟ طار طار للتعارض بين لزيد وبين الإقرار ما شكل ممتاز. الان الاقرار ليس اقرارا على النفس بانها ليست له نحن نقبل الإقرار من هذه أنها انها ليست له هذه السياره ليست لغير زيد باليد وليست لذي اليد بالاقرار فتعين ان تكون زيد. ولكن إنما ثبت كونها لزيد بالمدلول الالتزام لمجموع الإقرار واليد في موارد العلم من الخارج بانحصار المالك في الثلاثة فإذا علمنا بالخارج بمانعة الخلو حينئذ نستطيع أن نقول بأنه ينعقد مدلول التزامي لمجموع اليد والإقرار بأن الدار شنو؟ أو السيارة لزيدين لا في مطلق الموارد الوجه الثالث بعد أنا شوية شد. والحمد لله رب العالم وجهه هذا كان انه دعوه بلا معارض نعم هذا كيف بلي بلي لا مجرد دعوه بلا معارض